أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماعا تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتحت السماء افَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُنُورَةَ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطاب أو ما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له وحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أن لَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ قدمت أعدائه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.